وَيَصْنَع الْفُكَ وَكُلَّمَا مَرغوى عَلَيْهِ مَلَأُم مِنْ قَوْمِه سَخِرُ مِنْ قَالَ إِ تَسْخَرُوا مِنا فَإِن نَسْخَرُ مِن كُم كَمَا تَسْخَرُوا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 زَجَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل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 وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على وَطِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا دَانُوا رَبَّهُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ